كَسُلْطانا نصيرا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته فرب أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح أَمْرِ أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.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 او تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول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 وَنَحشّرغُم يَوومَ القامَةِ عَودُوههِب عُم يَوْ وَبُقمَ وَصُم مم م أُواهُ جَهًَا نَّمُكُمَا خَبَت زدناهم سعيرا